قال رجلان من الذين يخافون أ ن ع م الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه ف إ ن ك م غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إ ن ا لن ندخلها أ موسوعه النابلسي ت إ هاهنا قاعدون قال للعلوم ا ا ل ا س ن ا و ب ي ن ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ق ي ن ا ل ف إ ن ه ا م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن س ن ت يتيهون ي في ا ل أ ر ض فلا ت أ س على القوم الفاسقين واتل عليهم نبا ب ن ي ادم بالحق إذ قربا, اذ قربا قربانا فتقبل من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلن لك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 إ ن ي أ ر ي د أ ن تبوء ب إ ث م ي و إ ث م ك فتكون من أ ص ح ا ب ا ل نار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سعر فاواري س و ء ي ه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخيه فاصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من كتبنا بني أنه نفسا بغير نفس أجل أو الأرض ذلك على إسرائيل قتل بغير فساد في الأرض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 والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح ف إ ن الله يتوب عليه إ ن الله غفور رحيم أ ل م تعلم أ ن الله له ملك السماوات و ا ل أ ر ض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أ ي ه ا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا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 إ ن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم ا ل ت و ر ا ة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين إ ن ا انزل ا ل ت و ر ا ة فيها هدى و ن و ر يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا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 وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك, فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع, ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل ج ع ل منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن ليبلوكم في ما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أ ن ح ك م بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع اهواءهم, ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أ ن يفتنوك عن بعض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ا ء ب ع ض و م الاسلاميه منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم برضوا يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى ان تصيبنا دائره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 فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء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 إلا أن آ م ن ا و س و ل ه و م ا أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أنزل ب ل وأن أكثركم ف ا س ق و ن ق ل ه ل أنبئكم بشر من بشر ذ ل ك م ث و ب ة عند ا ل ل ه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانه واضل عن سواء السبيل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 غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وليزيدن كثيرا منهم اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء إ ل ى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله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 وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا فلا ت أ س على القوم الكافرين ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آ م ن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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أ ن لا تكون ف ت ن ة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 「そんなに大きな声 ا 聞 ل えるのか ي し ال ر ま ك ん。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 ل ف ن ي ل ه ي ل د ك ت و ر ع ح م د راتب النابلسي و ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام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 ش ر ك و الهدى شركه دعويه ن غير و ا ل ب ئ س ما ق د م ت ل ه م أ ن ف س ه م أ ن سخط ا ل ل ل ه ع ي ه م وفي ا ل ع ذ ا ب و ي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أ ن ز ل إ ل ي ه ما اتخذوهم أ و ل ي ا ء ولكن لكثير منهم فاسقون